يا خزانة بيناريت لهب يا خزانة بيان غالية دنا لي يا خزانة يا خزانة يا خزانة يا خزانة اشكر روح للمجروح للمرء سعاده نبض القلب فوق الدرب والموت شهادة عشق الروح للمجروح للمرء سعادة نبض القلب فوق الدرب والموت شهادة اول كف ارض الطف عباس عبادة سهم البين دمع العين الحق ولادة انت كافل يا, يا ابو فاضل يا, يا ابو فاضل يا, يا الغاني يا عباس دلنا علي هات حسينك هات حسينك يا ابو زينب اي قلبي يدق ان الحق تصاح حسينك لبوا الصوت نحو الموت عباس أتينا قلبي دق إن الحق قد صاح حسين لبوا الصوت نحو الموت عباس أتينا بالإيمان بالقرآن نحن من حنينا همه وباس والإحساس من حيدر جنينا انت كافل يا عباس يا بفاضل يا عباس يا بفاضل يا عباس يا الغالي يا عباس دلالي يا عباس ارض الشام بالايتام غصت بالسبايا زينب نور والمقهور باهذر رزايا ارض الشام بالايتام غصت بالسبايا زينب نور والمقهور باهذر رزايا من ما صاريث وار عبداس الهدايا badan dan minnat shimb kifufa wala ya enta kaafil ya haba ya abu fadl ya abu fadl ya al ghani ya abdas lanali ya abdas hadisana فوق الرمح نسف جرح يا طارات المهدي اكبر وين نمشي لعند رمزنا التصدي فوق الرمح نسف جرح يا طارات المهدي اكبر وين نمشي لعند رمزنا التصدي لما هب يا احباب لو امضي لوحدي رايت نور بهنثر نمضي على الوعد enta ka'afel ya Abbas yabufadil ya Abbas yabufadil ya Abbas yal'galih ya Abbas yal'ali ya Abbas ha de zainab ya khusinab ha de zainab ya khusinab ha de zainab ya khusinab